ونحن في هذا اللقاء نمضي مع المؤلف في تفسير سورة عما يتساءلون قال أثابه الله قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما أصله عما ادغمت النون في الميم ثم حذف ألف الميم لدخول حرف الجر عليه، للفرق بين ما الاستفهامية وما الموصولة، والمعنى عن أي شيء يتساءلون، وقد يفصل حرف الجر ما فلا يحذف الألف، وأنشد الزمخشري قول حسان رضي الله عنه على ما قام يشتمني لئيم. خنزير تمرغ في رمادي وقال في الكشاف وعن ابن كثير انه قرأ عمه بهاء السكت ثم وجهها بقوله اما ان يجري الوصل مجرى الوقف واما ان يقف ويبتدئ يتساءلون عن النبأ العظيم على ان يضمر يتساءلون لان ما بعده يفسره وقال القرطبي قوله عن النبأ العظيم ليس متعلقا بيتساءلون المذكور في التلاوة ولكن يقدر فعل آخر عما يتساءلون عن النبأ العظيم وإلا لا أعيد الاستفهام عن النبأ العظيم وعلى كل حال فإنما تساءلوا عنه أبهم اولا ثم بين بعده بأنهم يتساءلون عن النبأ العظيم ولكن بقي بيان هذا النبأ العظيم ما هو فقيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم في بعثته لهم وقيل في القرآن الذي أنزل عليه يدعوهم به وقيل في البعث بعد الموت وقد رجح ابن جرير رحمه الله احتمال الجميع وأن لا تعارض بينها والواقع أنها كلها متلازمة لأن من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها ومن اختلف في واحد منها لا شك أنه يختلف فيها كلها ولكن السياق في النبأ وهو مفرد فما المراد به هنا بالذات قال ابن كثير والقرطبي من قال إنه القرآن قال بدليل قول الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ومن قال إنه البعث قال بدليل الآث بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا قال صاحب التتمة أثابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أظهرها دليلا هو يوم القيامة والبعث لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين كلها دالة على البعث وعقب عليها بالنص على يوم الفصل صراحة أما براهين البعث فهي معلومة أربعة خلق الأرض والسماوات وإحياء الأرض بالنبات ونشأة الإنسان من العدم وإحياء الموتى بالفعل في الدنيا لمعاينتها وكلها موجودة هنا أما خلق الأرض والسماوات فنبه عليه بقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فكلها آيات كونية دالة على قدرته جل وعلا كما في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأما إحياء الأرض بالنبات ففي قوله سبحانه وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا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 أي أصنافا كما قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وأما إحياء الموتى في الدنيا بالفعل ففي قوله جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا والسبات هو الانقطاع عن الحركة وقيل هو الموت فهو موتة صغرى وقد سماه الله تعالى وفاة في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفي قوله سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وهذا كقتيل بني إسرائيل وكطيور إبراهيم عليه السلام فهذه آيات البعث ذكرت كلها مجملة قال صاحب التتمة أثابه الله وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه إيرادها مفصلة في أكثر من موضع ولذا عقبها تعالى بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا أي ميقاتا للبعث الذي هم فيه مختلفون فيكون السياق مرجحا للمراد بالنبأ هنا وهو أن المراد به البعث ويؤكد ذلك أيضا كثرة إنكارهم وشدة اختلافهم في البعث أكثر منه في البعثة وفي القرآن فقد أقر أكثرهم ببلاغة القرآن وأنه ليس سحرا ولا شعرا كما أقروا جميعا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمانته ولكن شدة اختلافهم هي في البعث كما في أول سورة صاد وسورة قاف، ففي الأولى قوله تعالى وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلهاً واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وفي قاف قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فهم أشد استبعادا للبعث مما قبله والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد سلف وامل أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته